أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرأة إلا التقى وأخلاق ذي الفضل معروفة بمذل الجميل وكف الأذى أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المراه الا تقى واخلق ذل الفضل معروفه ببذل جميل وكف الاذى اشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المراه الا تقى واخلق ذل الفضل معروفه ببذل جميل وكف الاذى اشد جهاد جهاد وما كرم المراه وأخلاق ذي الفضل معروفة بمثل الجميل وكف الأمان وكل الفكاهات مملولة وطول التعاشر فيه القلا وأخلاق ذي الفضل معروفة بمثل الجميل وكف الأمان فشد جهاد جهاد الهوى وما تتقى واخلق ذل الفضل معرفة ببذل جميل وكف الاذى وكل طريق فيه لذته وكل تاليد سريع البلا واخلق ذل الفضل معرفة ببذل جميل وكف الاذى اشد جهاد جهاد الهوى وما كرم المرء الا تقى واخلق ذل الفضل معرفة ببذل جميل وكف الاذى ولا شيء إلا له منتهى وأخلق ذي الفضل معروفة ببذل جميل وكف الأذى أشد جهاد جهاد الأوى وما كرم المرأة إلا التقى وأخلق ذي الفضل معروفة ببذل جميل وكف الأذى شب في يد ولكن غنى النفس كله الغناء فاخلق الفضل معرفة ببل جميل وكف الاذا شد جانب جهاد, جهاد الهوى وباكر وأخلاق ذي, ذي الفضل معرفة ببذل جميل وكف الأذى وإنا في صنع ظهر يدل على صنع لا يرى وأخلاق ذي الفضل معرفة ببذل جميل وكف فلا بو الذل معروفه بمثل الجميل وكف الاذى اشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء الا تقى فخلق الذل فمعروفه بمثل الجميل وكف الاذى اشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء الا تقى فخلق الذل الهواء وما كرم المراه الا تقى واخلق ظل الفضل معروفه اذا الجميل شد جانبك في هذا وما كرم المراه الا تقى الفضل معروفه اذا الجميل وكمل اذا